بسم الله الرحمن الرحيم اِكُتُرِبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُرْضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ 119. ولقد مِنَ من الأنباء ما فيه مزدجر 110. حكمة بالغة فما تغني النذر 111. فتول عنهم يوم يدعو الداعي 116. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 117. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 118. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 114. رَبَّهُ أَنِّي أني مغلوب فانتصر 115. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 116. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 117. وحملناه على ذات ألواح ودسر 118. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 119. ولقد ترتنا آية فهل من مدكر 110. 119. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 110. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 111. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم 113. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر 116. فهل من مدكر كذبت سمود 113. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 114. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 115. سيعلمون غدا من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 111. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر 114. 117. وإنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط 118. نجيناهم بسحر 119. نعمة من عندنا 110. كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 110. فهل من مدكر 111. ولقد جاء آل فرعون النذر 112. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 113. أكفاركم خير من أولئكم أَمْ أم يقولون نحن جميع منتصر 112. سيهزم الجمع ويولون الدبر 113. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين فِي 114. إن يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم 111. فهل من مدكر 112. وكل شيء فعلوه في الزبر 113. وكل صغير وكبير مستطر 114. إن المتقين في جنات ونهر 115. في مقعد صدق عند مليك بسم الله